لما يأتيه الكتاب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يدعو مباشرة يقول دبروا لي أي أحد من العرب موجود في عندنا في الشام فيأتون إليه بقوم كفار أبو سفيان ومجموعة معه قبل أن يدخلوا في الإسلام يبدأ يسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الأسئلة سألهم قرابة الأحد عشر سؤالا في نهاية الأسئلة قال لهم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 طيب نحن ما بهذا التوقيت له صلى الله عليه وسلم ما بأن بأن نعززه أن, أن ننصره كما قال الله عز وجل في في آية كثيرة قال إلا تنصروه فقد نصره الله في الآية الأخرى ونصروه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه هل نحن فعلا يعني نتضايق ونحزن يا لو لو نشر في الانترنت صورة يمكن أختي أو أختك أو أمي أو زوجتي أو زوجتك أو او أحد محارمي ل وقام الناس لها أو نشرت في بعض الجرائد لقام الناس لها أو أو نشرت صورنا في أوضاع سيئة، فما بارك مجمع لم ينصر صلى الله عليه وسلم وله أذى، وهو يمشط شعردي بهذه الصور. يعني ألا ألا يحق للمسلمين فعلا أن أن يقف وقفة جادة عاقلة؟ عاقل. في الدنمارك، يعني أنا أنا أعلم حالهم ولهم نشاط دعوي موفق ونرسل إليهم الكتب، نرسل إليهم المادة الدعوية ينبغي أن تكون تصرفاتهم عاقلة، حكيمة، ويبقى أن هؤلاء القوم لا يزال فيهم ناس عقلة. والله سبحانه وتعالى لما ذكر أهل الكتاب قسمهم إلى أقسام من إن تأمنه بقنتار يؤديه لك من إن تأمنه لا يؤديه لك ذكر الله تعالى أنواعه وبين الله تعالى أن من أهل الكتاب إذا سمعوا ما أنزل للرسول تراعينهم تفيض من الدمع مما سمعوا من الحق فنحن معكم بأن يعني هناك من أخطأ لكن لا ينبغي أن تتخذ قرارات غير يعني مسؤولة أو غير متعقّمة قد على الناس وهذا ملحظ مهمنا حديثنا الآن عن هؤلاء ليس تهيجا لا نعم وليس ايضا تفيه تعليم لأن يعني لدي الآن من الأوراق وقد ألف في ذلك كتب من المنصفين الذين أنزل المصطفى صلى الله عليه وسلم في منزلته الحقيقية.